Ne?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 اللهم واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وكما جمعتنا في هذا المسجد الطيب المبارك فاجمعنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين إخواني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 ولا إلا أديته ولا حائرا إلا دللته ولا أئما إلا زوجته ولا عقيما إلا نورية صالحة وهبتها ولا سوءا إلا صرختها ولا دينا إلا قضيتها ولا كربا إلا نفستها اللهم ولا أسيرا إلا بكبت ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين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 تدميرا عليه بقوتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم إنهم بعفاء فقوهم بقراء فأغنهم عفاة فاحملهم عرات فكسهم سياع فأطعمهم اللهم يا راحم المساكين اللهم يا ويا ناصر المستضعفين اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم آمن روعهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم فك أسرانهم اللهم فك أسراهم اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا للجلال والإكرام يا رب جبرائيل وميكايل وإسرافيل يا فاقر السماوات والأرض اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعل خير أعمالنا خواهيمها وخير أيامنا يومنا الحاك وأن ترى رضي عنا اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله برحمة يا مرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واقسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم احب شباب المسلمين اللهم احدي شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وجلبهم الفواحش والفتن اللهم واجعلنا وإياهم هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك واسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين